وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه ظلم القوم وكنا لحكمهم شاهدين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه ظلم القوم وكنا